وَلَن أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدين فِيهَا أَبَدًا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 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداء